la kwanza yaitwa suratul nasr ndio liko kwenye mswahafu suratul nasr na jinera pili yaitwa suratul tawdi' suratul tawdi' ya ni mtu safari inaitwa na ile la pili ام البكيو عبد الله بن مسعود ذكر هذا الصيوطي في الاتقان في الاتقان نعم وهي من مجنيه سوره اما التوديع اما هي سوره النصر وهي مدنيه وهي مدنيه بلا شك الصوره ني japo kwa saingine sura iza kuwa madania lakini baadhi ya aya zake ikawa makia sura haya iza kwa makia lakini ndani kuna aya madania na saingine sura iza kuwa ni madania asilia yake lakini ndani iza kwa kuna aya moja وانا انا هي سوره من مكيه وانا انا هي عبد الله بن عمر روايه برضا بن عمر خرجه البزار والبيهقي عن عبد الله بن عمر قال هذه الصوره هي سوره اسمها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلشوكا قمتومي صلى الله عليه وسلم أوصاط أيام التشريق كتكاتيا أيام التشريق كتكاتيا أيام التشريق اسم ابن عمر فعرف أنه الوداع يكجريكانا تو بعد خشوكا سوره قاما هي سوره ساسا نيكواغا واغا دنيا mbele athari nyingine mbele akasema baada ya kuteremka hii sura ndio Mtume swalla مشهور wasallam akaenda arafah akakutubu khutba yake mashhoor ikiwa kidukoa riwaya kama hizi itaonesha sura ya makia bila shakki ya kwa wengine nasema madania wengine nasema ni مدنية ala kulli hal lakini kwenye mswaafi imendiba madania wewe tukisema makia atibara min hadha alqawl sawa مقاصد السوره هي سوره imebeba malengo makubwa sana malengo makubwa na ina fawaid kubwa ni ishara na ni ishara acha niasome maneno ya Sheikh Sa'id rahimahullah kwa kuhusu alkarīmah ndani indan hi sura kuna bishara kuna kubashiria kiki wa amrun na kuna amri hi sura imebeba maamrisho wakati ya kutokea hiyo bishara hiyo bishara ikitokea baada tu ya hiyo bishara kuna amri mtume amepewa afanye atazaja mwenye wa ishara na hii sura imebeba ishara imeishiria kuna mambo fulani imeishiriwa ndani ya sura hiyo tatu watambihun kugawa arba umoru Allah sura tofupi salaf ayat lakini imebeba adha ima baba tambii arbaa umoru ayela fa al bishara bishara nini asakutejea sema fa al bisharatu bishara iliyo kwa hiyo sura ni ipi hiya al bisharatu bi nus bi nasrillahir rasuli hii sura imekuja kumbashiria mtume kwamba allah atakunusuru nusra yaja idajaa nasrullah nusra wa fathuhu li makkah na kwamba allah atamfutahia makkah baada ya kuwa lfukuzo siku nyingi miaka atamani sa allah yampa bishara kwamba nasrullahi ajana utaftahi makkah ni bishara tu bishara bila shaka bishara kubwa kwamba makkah sasa ita rudi ikiwa nini daru ودخول الناس في دين الله أفواجا نال بشاره nyingine ni hiyo kwamba Allah ambashirie vile vile baada ya kufutahi Makkah watu wataingia kwenye hii dini jamaaat jamaaat makundi kwa makundi bihithu yakunu kathirun minhum min ahlihi wa ansari alafu watu بعد ان يكون بعد ان كانوا من اعدائه ذا وقد وقع هذا المبشر به ليل جامع لليتوقع يوم فتح مكه كم اسلم كثير من الناس اسلم كثير الا القليل النادر دول كثير واضح ظهر امر الاسلام وفتح مكه انتشر الدين واتوقعين bila shaka hizo ni nadhara ni indharu koonesha kwamba mtume alayhi salatu wasallam kalia kesha kushi bila shaka ndio watu wakafahamu kwamba hii sura ni wadha' faa hiyo ni kuhusu bishara ama amri ni ile ile faa wa amma al-amru amma amri aliopewa mtume kwenye hii sura ni amri gani baada husulil nasr wal فامرَهُ فامر الله رسوله الله ليؤمر مشتمهك عليه الصلاه والسلام أن يشكره ام شكر فدي النعمه عظيمه كنا واحنا داخلين في دين الله فواجا فتح البلاد وانتشار الإسلام بلا شك النعمه عظيمه فسال الله مؤمر مشتمهك ام شكر على ذلك وهي نعم ويسبح بحمده ويستغفره نعم نسبح نعم فني استغفار يعني توبة. انا ليت التوبه انا مبالبك ياني كازي وشفاني وشكوشي اللي بكي رديكم مولاكم نسبح نتكاسم مولاكم واستغفروا له من الاستغفار فك موتي اجي وين ذا ندو كازي اللي بكي واضح غير واضح هذا وسبب شتكهله ذا مهمه واكو ساس اماليز عمره واكو مشو مشو اماليز عمره واكو يعني يكم شكور الله نكم وكمسبح na kuleta stefahari mpaka mauti yakufiki hivi ndivyo mwanadamu atakamaliza umri wake niam tatu amma alishara sasa ishara nini eh jambo la tatu ni alisemai sura kuna ishara zimeshirwa mambo fulani yamegusiwa hapo wa amma alishara ama ishara zilizokuwa kwenye sura fa inna fi dhalika isharatayn kumesherewa ndani yake mambo mawili la kwanza ishara tuna ananasara yastamirro lidin hili ishara sura hii imekuja kufanya ishara kwamba nusra ni yenye kuendelea ya hidin hakuna siku islam utazama khalas kutoka fatih makkah nanga imengolewa twende kazi itabakia ويزداد عند حصوله ويزداد عند حصول, حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من الرسول ان نصره يزيد ان حبكيا كلا تكيندل لذا وتاوبه كلا نصرك يبكيا انفاطي لو غامبها فسبح فسبح التسبيح والاستغفار سبب لبقاء النصر ودوامه لبقاء النصر ودوامه وكامرشا متيم يفاني ذل هي ني اشاره كونهش ني ين يكدوم نثرا ما داموا ناسيت تودميشا نين تسبيح واستغفار التسبيح هي ني اشاره مهم سنه نكوونيشا kwamba نعما ذا اللهو بكيفا واستغفار وتاوبه نعما ذا اللهو بكيفا وقسبح وقطوبيا كل لو كمسبح الله كل لو كتوبيا كل له نعمه ايكيو ين يكبكيا كل يكبكيا لذلك ومان عدم وطق اتى كنما الله allocupa siku ondoke idumu nawe kithirisha tasbih kithirisha istighfar billah alaf tauna tara ajab al ajab utaona maajabu paka utashangaa eh ile neema namna inapo وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم في هذه الامه انه هي نصره الى راي كون كانوا خلفاء الراشدين والاستح خصوصا وقت عمر فتوحات اللي فيكم بك بلاد الصين اا كونشن انتشار الدين نكونش اي احد يا الله نيا ومن بعدهم نولكوجه بعدها خلفاء اربعه في فتح البلدان اللي يونا كذا لم يزل نصر الله مستمرا حaikokoma nasrullahi kuendelea ilikuwa iko حتى وصل الإسلام wao ما لم يصل إليه دين من lam yasil ilayhi dinun min aladyan mpaka uislamu katapaka ukafika sehemu ambazo kwamba hakuna dini yote iliyofika si ukwano uislamu wadakhala fehiman lam yadkhul feghayrihi na wakaingia ndani wa حتى نعمه اللي اندoka wakati gani ni neema futuhat fatuhul buldanat من الأمة من hapo أمر الله min al ummah min mukhalafati amrillah ma hada tulipobadili na Allah naye tubadilish hada hada wa'dullah tukigeuza sisi kwenye nafsi yetu na dini yetu tukageuza بلا شك انه وقت ولपोजوع ولपोजوشا مخالفه فثلوا وكونجوا بتفرق الكلمه وتشتت الامر الاسلام اساسا خلاص كنا تنو واحد الفرقه تشتت خلافات سبب نينين watu waliacha إلى wasawa المستقيم siratu almustaqim تكتفت tuliachana nayo tukatefuta subul ambazo tulikataza ndo maana ikatokea يا كتوكيا وما هذا فلهذه الأمة فمجنها لكن أمه وهذا الدين من رحمة الله din min rahmatillah wa lutfihi ma la yaqtaru bilbal ba'du dhikru rahmatillah wa lutfi Allah kiasi kwamba mtu hata hazi kufikiria ba'du lutfi Allah ma'na wa rahmatillah wa law la rahmatillah ma 'asha ahad yote ni rahma Allah kwa mpaka sasa tuko na موجودوا الاسلام هو وندي kabisa yabqatu ya muft tadu fiki au yaduru fi al khayal naha amma al ishara al thania amma ishara athiili li yushiriwa kunyi hi sura kuna ishara gani fa hiya al isharatu ila anna ajala rasulillahi sallallahu alaihi nahii ndio tambii kabisa eh hii ndio tambii Allah yunabbihi nabiyahu alayhi wasallam anna ajalak qad dana inتبه yani خلاص ساس يتايarishi azfarrahil tayari pondoka safari nahii ndio tambii yenyewe ni ishara kwamba ajali ya mtume alayhi salatu wasalam na kuelezea hivi ni kwamba umri wa mtume alayesallallahu alaihi wasallam bila shaka ni umri mtukufu ni umri bora kabisa duniani kuna umri zaidi yake Allahu bi ni umri ambao kwamba pekee Allah lohapa nao na Allah akihapa na kitu huapa na kitu bora bila shaka na katika vitu Allah lohapa nao ni umri na maisha ya mtume alayesallallahu alaihi wasallam eh albusama al'muruka innahum lafi sakratihim ya'mahun لعمره يعني عمر امتنا على الصلاه عمرك يعني خاتم النبي يعني اعطى الله من عمري امتنا سنه انهم في سكرتهم يعمه يعني وكو كونيو بوتيفو يترددون يعني حوتو كونيو بوتيفو المهم هفا كنا يا كونيشا الله الي هفا ان عمره امتم بلا شك هي نفضله كونيشا ان عمري مزوري وقد عهد ان الامور الفاضله تختم بالاستغفار ماشي na imezoeleka da stori duniani kawaida ule umri bora humalizika kwa tauba kila mtumwa mwema mwangalio humalizikia vipi tauba tauba eh hapo ndo da ذلك كما ibada ibada kama hizo na nyinginezo fa amara allahu rasulahu bilhamd walistighfar fi hadi hal do allah kamaamrish mtumwa wake alete tasbih namshukuru katika hali kama hii ya ila أن أجله قد intaha kasbabu ajali yake imekwisha yani tayari falyasta'idda najiandae waliyatahayya li liqa'i rabbi naji tayarisha kukutana na ng'ola yake wayختima umrahu naختimisho umri wake bi afdal ma yajiduhu wa ibada bora ambayo kama ilioko ambayo yeye almin nasihi Allah abaliza amraki kwa ibada ambapo kama ni bora duniani hakuna zaidi yake na nini tasbihu wa istighfar hadha mulazamatut tasbih wal istighfar lidhalika ay mwenye akaelewa akafahamu nini fakana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataawwalul qur'an alko kfasirihi sura vipi wa yaqulu dhalika fi salati kutoka terjemke yendo fasabih allahumma aghfirli yendo wastaghfir alishika hii dua mpaka akafa kila ruku kila sujud alikisema subhanak allahumma rabbana bihamdik allahumma aghfirli yani yataawil asura alkuwa tafsir hii sura maana yake ni aliamrish kwanza ndani ya sala yake yasema fi rukui wa sujud subhanak allahumma rabbana bihamdik allahumma aghfirli Jibril عليه salatu السلام البشوك bushuka imekuja mipokewa al-Bushuka na isiura kwa mtume alayhi salatu wassalam baada ya kumfundisha kumsomea kabla ya kuondoka mtume akamwambia Jibril kabisa pale pale alifahamu akamwambia ya Jibril ma ara illa annahu qad nu'iyat mina hona allah sasa naa ashanifa habari ya kifo changu yani kweli kama muuliza jibril naye fahak yani ikrara mtuliza kitu akicheka wangu kire sio karat kidu ya alay salatu salam naye fahak akacheka akatabasama akicheka lakini kisha akamwambia walal akhira khairul laka min alula endo jawaba lam jibu imekaribia na imewadia kwa hiyo ndio ishara na ndio tambii عليه الصلاة والسلام ajiandae sasa kusafiri kuelekea kwa Mola wake vile vile hii sura iko na qissa imepokewa kwenye sahihi za Bukhari kudhibitisha kwamba hii sura imekuja kwa malengo عليه الصلاة والسلام hajisii yeye عبد الله Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma qala اسمه بن عباس رضي الله عنهما كان عمر رضي الله عنه لقوه عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر اه يونيغيza mimi kwenye jalsa yake shura عمر alikuwa na lajna yake aitwa ahl shura alichagua wale sahaba walishuhudia badr wale wakubwa kubwa ndo walikuwa washauri wake ilajna yake sasa akikana ile shura yake kushauriwa masuala ya utawala na nini alkimuingiza abdullah bin abdass bali na akikana kimweka babu wake hapo nasikia alikuwa mdogo sio bila shaka tuna ali salatu salam alipokuwa bin abdass alikuwa na 13 sana ni 13 na abubakar radhiyallahu anhu alikuwa miaka 20 tu tena hapo babu na ki Abdullah ibn Abbas ibn Abbas ndo ilezea faqala ba'dhum sasa baadhi ya wale masahaba pale ikaingia kiti kidogo binadamu eh wakazungumzia hili jambo wasema na sisi tuna watoto kama yeye eh, kwa nini watoto wetu kwa ni nini na sisi tuna barabaru kama yeye eh, mbona Umar anafanya hivi ikai natembea baina yao eh kinawapoezi kumwambia ka sasa habari haula eh baina yao kwa nini Abbas, eh. na tuna watoto pia hawaleti kwenye shura faqala akasema inahu mimman qad alimtum habari akasema hivyo mnavojua ndiyo hivyo hivyo yani ataendelea kuja wala sigeuze wala sie, eh? endo wali, endo haki, sio? Innahu awambia memman qad alimtum. Huyu ni ule mnayemjua bin Abbas na ataendelea kuhudhuria hizo vikao. Kisha baada ya amra kaona ah, acha sasa niwashibitishia, niatefte, niwaeleze mpaka wafahamu lakini kwa kitendo. Maana hawa wataona mimi napendelea ngoje. Siku hiyo fadaaahum dhaata yawm binabasa sema siku hiyo umara kaalika shura yake ije binabasa sema wa daani maahum kaaniambia na mimi nihudhurie saa fulani leo tuna jalsa na wewe kuja eh uje nabbaas asema mimi nilponiita tu nilijua umara leo anita mimi ili awaoneshe toa kwamba mimi nastahili kukaa baraza hili wazi hai tuendelee faqal umara akakusanya mjalsa yote kisha akatupa swala akarusha swala akawaambia wale masahaba ma taqulun fi idha jaa nasullahi وراء الناس يدخلون في دين الله أفواج حتى ختم السوره كايسوم اي سوره يوتي الا ما يقولوا على اصحاب بدر ما تقولون ما 80 قصي سوره سؤال ساس علمي طيب. فقال بعضهم وكجيب بعض وكسموا أمرنا أن نحمد الله كما امرشتم تمتم حميد الله يعني تمسفو ونستغفرهون تمس الاستغفار إذا nusirna وفتحنا futihna alayna الله na allah tukiftahi miji eh tukiftahi nini tumeambiwa tulete tasbih na tahmid kama kushukuru ile fatih eh hii ndio ilikuwa wengi jawabu yao sasa kwa sababu michukua tu lahir surah maana hata fatih hapa si kila fanye fatih makkah kumakusudi hapa isura imekuja kutambisha wakati wa fathu kuleta istighfar na tasbih waqala ba'dhuhum na wengine wakasema la nadri sisi hatujui au lam yaqul ba'dhuhum shay'a na wengine hakusema chochote wali nyamaza kwa sababu watu group chat wengine walijibu hii jawabu wengine wakasema hatujui wengine wakanyamaza kimwa sawa sawa mtazamoya nani ibn abbas bye faqala li ibn abbas umara kanambia يا ابن عباس يا ابن عباس اكذلك تقول شفق عمر حكوا امبيه ماذا تقول حتى تقع في القلوب وقعتها ها دولي الاجابه ينجي ساسا كما مسماري كينيو واelewe kwamba yeye kweli huwa gulam hapana mcheze wale We wasema jawabu hii hii waloisema ha sasa kila mmoja atataka kutegemea msikio pengine ataniunga ataunga ibn abdasiyo kushika pia ile himma zao hakumwambia tu wewe wasema nini atasema ah kijana ataioneni kasho ah sasa aliposema vile kila mmoja atataka anaham je ibn abdasiyo atawaki hili jawabu yetu au matatu mengine wakawa na hamu kusudi ili kushika zile intibah zao ushughulike tai binabasa akasema famataqul akajibu akadhallika taqul wewe wasema kama hawa nawosema kwamba hii sura imekuja tu kila tulete akasema la yangu si hiyo nyingine mimi ninajibu nyingine si sasa kila mmoja sasa tusikie asemaje wasema nini hebu kasema sai jibu nini? Kulti wasema binabasi nikasema huwa ajalu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Hi sura ni ilani imekuja kwamba ajali ya mtume sallallahu alayhi wasallam imefika. A'lamahu Allah الله alimjulisha. Ni mbali nguo sura imekuja kama tangazo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ajali yake iko tayari. فتح ذاك فُنگليوه هي مكه علامه اجلك علامه اجليني علامه يا اجلي yako tayar kfuthati makka fasabbih bihamdi rabbika كان توابا كما ليزا سوره فقال عمر عمر ناسا ياندو حاكم bala kesema ما أعلم منها إلا ما تعلم ميمي سيدي جواب si jawabu nyingine kwamba hii sura imekuja sio kwa nini alojibu ya Abdullah bin Abbas fa fahima alqawma kila mmoja akafahamu kwa nini huyu gulam kwa nini huyu mdogo ywaingizwa baraza ya watu wakubwa kwa sababu kisharia wakubwa wa aina mbili kuna wakubwa ki umri. wakubwa ki umri. kuna wakubwa ki ilmu. wa wadi umurwan wadogo lakini imewkuza kwa ilmu yao wakaweza kustaiku kuingia baraza kubwa hasa na kudoratullah هذا kifa sha subhanahu wa ta'ala yuati hada wiyumna hada kwaya haya umurwan waya kusema sasa kwa mbona watoto wetu kwa nini sikualeta kusudi mimi watoto wenu swaleti ni ishara ile yani sababu ni hiyo huyu ni mtoto mwingine tofauti astahiq ni mdogo lakini elimu yake ni kubwa aweza kunishauri baka mimi ndo maana yake kwa hivyo watu wako daraja tatu ya kwanza kabisa ni wale wakubwa ki na ki ni wakubwa wazee alafu na elimu yao kubwa hawa daraja ya kwanza wa jamaa baina kuna wengine daraja ya pili ni wadogo ki kinilmu yao kubwa haa mapili daraja pili wazifananisha umar na abdullah bin abbas ndo ndo mfanoaje daraja ya kwanza ni kama umar radhiyallahu wa fi al zaidi kuliko wao tofauti alafu daraja ya pili لا درجه ما دون ذلك ما دون ذلك ني वाले बा कबवा وكبار علمهم على كل حال ما قدرات الله الله من يغواني وانا امتعت دمتم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث معاويه انما انا قاسم والله المعطي من يريد الله به خيرا فقه في الدين إنما انا قاسم ميمي يغواني حتوى علمه والله من الذي يعطي هذا ويحفظ هذا وينسى هذا ويعتلم هذا ويجهل ليس كذا yang mimi tuneta to ilmu na to ilmu safa yani wazungumzia masala kama wote wakiwa mbele yake wakubwa kwa wadogo sio waqsimu alilm lakini man aladhi yuati hadha wa yamna hadha waqsama wallahu almu'tasim m siwezi kutoku ilmu mikaite kifuani kwao do سمعنيان يا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نجد قصه هي سوره رواه البخاري واضح تعال قال تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ايه اوله اذا جاء نصر الله والفتح اذا يعني ظرفيه ظرفيه pindi atakapokuja yani uzkur iz pindi atakapokuja nusra ya allah nusra ya allah na fathi yake zitakapokuja jawabu haijaje iko mbele nidhalika jawabu la budan yaqtarina bi alfa la budan yaqtarina ndio إذا جاء نصر الله والفتح فينديتك الله نفتح النصر النصر هو الاعانه على تحصيل المطلوب النصر النصر على تحصيل المطلوب nikusaidiwa au kumsaidia mtu mpaka afikishe lengo lake itwa nusra kumnusuru ukuwe na ukuwe na mpaka apate lengo lake kisha ndio mwache hiyo ni nusra nasartahu wazi maana ni ala tahsil ni wewe umsaidie mwanzo ana jambo akifuta mpaka alipate eh ile kuwa na kumsaidia kwenda mpaka akupata lake يلنكم نصروا واضح غير واضح طيب الفتح ايش معنى الفتح والفتح هو تحصيل المطلوب سيعان هو الفتح نيكوطيكانو ليلينغو اللي, اللي, اللي كش خلاص هيو ند نصر ني وسيله الى الفتح هذا معناه تو هيو ند تفوتي بين الفتح والنصر يقول لي الفرق tofauti جاء نصر الله nasrullahi نصر fath nasr ni fath ni nasr ni wasila ila al fath kila wasila mbona utaitumia ndio ufiki kwenye fath hiyo inaitwa nusra eh ni kupanga ni silaha ni nini ni hiyo inaitwa nusra yote ni الفتح والمراد بالفتح هنا مقصود يا فتحا بالنبي فتح مكه قولا واحدا ولا كنا خلاف فوالله يانبشيريا اسمي واكي قريب ويو تفتحي مكه قريب ويو تكوندا الله سبحانه وتعالى في هذه الايه ان يتيغمهز نصرى كيكي ان حكمة كبرى جاء نصر الله اذا جاء نصر الله نصر الله ليش علماء سماع اضاف النصر اليه الله يضيفه نصرك وكيه يقسم نصر الله حتى تتعلق القلوب اليه دونيو ذا yoyo tani testa nusra fanye nini ashikama afungamani moyo wake na Allah yaani huwa asl huwa al-asl fi mas'alaha alafu ni sababu mtu tafanya ni sababu lakini unapoitakidi kwamba jeshi ndo hunusuh au silaha au mwenye kutumia silaha ah tafeli sio tafeli kwa من كثر من كثر لوهو wingi tulioko ah leo tushindwe leo tutachukua mara moja tafunga kazi kesho mambo yatatofautia sio liana alkathra wasilah walnen kulala الله tanṣur linṣur man allah rafza allah aḍafa an-naṣra ilayhi kutufundisha sisi wa'mini tukitoka nusra yoyoti tukitaka nusra yoyoti nuwahhidullah sote na'tamid فالتوحيد اصل النصرة تو كتاب نصرة تفني توحيد القصد صوت مالينغا يتو نقصد الله ونتوكل على سبحانه وتعالى حتى ينصرنا لو الله كاتومبيه هذ اذا جاءنا الله بسبب نصر لا hatta nasta'ina billah wa nasta'in Allah subhanahu wa ta'ala na hio haipatikani mpaka tusulihishe nafsi zetu nuslih anfusana turudi kwenye dini na'budu Allah wahdahu la sharika wa ta'ala na kama wa wa jamaa wakaja mpaka Abu Bakar radhiyallahu anhu na biya Rasulullah la unabara ahaduhuma ahaduhum ila mawdhi' shiraki na ila raana mtu ankurubia mpaka Abu Bakar radhiyallahu anhu na bi Rasulullah la huwa tinaama tufunge kiatu akina ngela kiatu keshatuona ukaribu kiatu hicho manani ni nasarahum لكن هو قوىذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله بكر ده التوحيد والتوكل اكما امبيه يا ابو بكر ما بالو كبيثنين الله ثالثهما وهنا سسوا nini bwana tulia akuna akuna kushikwa leo lewaonaje wawili ambao kwamba Allah ni watatu wao watashikwana nani wao akamlea akamfundisha nabilla alayka kama kama mtul wais hawezi kudhubutu mahali kamaka hawezi ile khofu ule adui hayamwona iza kafanya paka yamwona iza kutoa sauti paka kaoneka kakohoa au kapija yoe tutokea aweza kuaduiha yamwona mtu kweli lakini ule kumaka ghafla wa akaja akashikwa lesh ni dhaifa au tawhid dhaifas akambo lakini عند السكينه الهدوء ايه اللي له لذلك ان النصر ياتي من عند الله ما الله وكان نصره حقه في حاله لذلك اذا جاء نصر الله انت تبغى تنتصر اعتمد على الله انك تمتميه الله أصلح نفسك سلحيش نفسك سلحيش ماءك شكامالنا دينك على الاقل ان النصر يتكوجه لكنك كاع مبالي ديني كاع مبالي مافرشوا الله لا تنصر ان تنصروا الله ينصركم نحن لا ننصر اللهكم نصر الله, الله في قحفاض حدود ذكيك امباقه يك قحفاض امر ذكيك كوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوك لذلك انت تبتغي النصر ابتغيها من الله سبحانه وتعالى هي دي حكمه يا كفوا النصر والفتح هفا تمسمي نيه فتح مكه وماقصود الله كتاجى فتح كما مننا معناته هي يكون كما من شكور نعمه من متومي ندومبي لا تمد فسبح شكروا هي نعمه فتح مكه نعمه بس كنين هي نعمه علماء سموا فتح مكه هو فتح اشرف البقاء إلى الله حقنا سهم بورا مع الله في قون مكه ويفا كفتحي وا سهم بلا شك نعمه نعمه نعمه كبرى كو الاسلام عليه الصلاة والسلام لو الله ان تن علي في القران اكمتجيه هي كما نعمه جوي اخي افاشكر لأن فتح مكه فتح للإسلام والمسلمين بل بل فتح مكه فيه طهر او طهر بيت الله بيت الله طهرا من الشرك والاوثان ما sanamu yang ape litolewa yakafundwa shirki kaanguka ile siku siku kubwa sana ndo Allah akahitaja kwenye Qur'an kwa sababu ile siku nusra na dini ilikuja juu na shirki ikazama bali wale mushrikini karibu wote dakhalu fi dini Allah yafwaja bila shaka hadi neema عظيمه ndo Allah kamtak mtume عليه الاستغفار كوينغ نمشكر الله وكمتكسنا وكمسيف ينو معنى اذا جاء نصر الله والفتح نفتح حقك تكو يديفيا ليش لان اليتوشه فيا اه اليتوشه هي اليتوشه يعني الاني الجاني ها اها آه. ديو هي تعريف معنى جاني ني عهديه, عهدية. عهد. عهد يا عهديه ني عهد فتح بنيت تمكنوا نصر الله نايله فتحك كلنا مو يفهموا ني بك تكونين وله قلت له توليوا كويني ال يا عهد نعم الى نصر الله ف... ورات الناس وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَهِيَ وكشك افتحي مكه وتاونا watu sasa hali itakuwa tofauti Allah endelea kumtajea neema nyingine kwanza ni neema ya nusra na kufutahi ile mka neema ya tatu nini وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا utawaona watu wakiingia kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala afwaja yani jamaaati konde kwa makonde wakiingia kwenye dini. Wazi. Kwa hiyo ilikuwa siku kubwa na wale mushrikun waliona uchungu sana. Anasema al'an dhahara amruhu. Khalas, huwa bwana sasa atashinda. Dhahara amruhu jambo lake lishadhiiri chetashinda. Wakasalim amri ولو كانوا متعلقين بستار الكعبه اه عبد الله بن خفال نذاتي والواتات ولو شنگه مشاهيركم تسي متومي عليه الصلاه والسلام اكسمه اقتلوه ولو وجتموه متعلق بستار الكعبه فافنعوا هما هيفا اكا, أكا اندى كشيك ستار الله لمحللشيه متومي كيبند كيله تو بعده حفه خلاص لَقَسَمَ وَمَا أُحِلَّتْ لَكَ إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ بَسْ كِشَا بَعْدَ ذَلِكَ تَرْجِعُ حَرَامٌ كَطِجَانَ دَانِيَ الحَرَمِك وَهِيَ بِلا شَكٍّ نِعْمَةٌ رُؤْيَةُ النَّاسِ وَهُنَا وَتُكُونْجِيَا كُونِي مَكُنْدِي كُونِي دِينِي مَكُنْدِي كُومَكُنْدِي بِلا شَكٍّ هَذِهِ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ وَكُلُّ مُؤْمِنٍ يَتَشَوَّقُ إِلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ كُلُّ مُؤْمِنٍ أَتَمَنَّى كُونَانَا وَفَسَو كِسْكِيَا المسلمون يكثرون كل يوم ها الا تتفرح ها لذلك تجد المسلم يفرح ما شاء الله فلان اليوم اسلم 100 في مكان فلان اليوم اسلم 200 تجد المسلم يفرح ثم مسلاه وفرحيه وليكف كنينا من الفرح لا نعمه بل يوثمان يهاونه قد يثمان حتى هذا شأن المؤمن هذه علامه الايمان لما مؤمن يفرح بنصرة الدين نديني كله كتاباك كله ديني كسما كلنا مؤمنك كفراي بلا شك ان نعمة يستحق سس تشكروا فيها نيه عندي من فيك ياك فيها يعني إذا راينا الإسلام ينفتح والاسلام وپانوكا واينجيا حتى دول الغرب تتك تفراي ان تصبئ ان تكثرش شكر الله سبحانه وتعالى هي اللي kisha aya tatu Allah sema fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba amwa daawa wako amba ni hijra ama ile maliziki sisi. Sasa imbakia tu ni hijra hasa eh yektas bihala duna hada. Kwa sababu Makkah sasa ile kutoka Makkah na Madina ile kuishi. Idhalika baada fatih Makkah hawakuruhusiwa tena kugura Makkah. Hakuna tena ibada ya hijra ile issue. Di maana kwa sababu Makkah imekuwa nini? Balad Islam. Imekuwa nini? Balad Islam. Ndio akasema la hijrata بعدك افتحي مكه كما كما سمى لك يعني لكن اللي بقي نني ولا الجهاد والنيه تهجر المعصيه تهجر تجتهد تجتهد وتنوي ان تهجر ما لا المعصيه ده الجهاد وين جهاد النفس تجتيد بنفسك ان تهجر المعاصي هي ده هجره اللي هو قصص ايه بعد فتح مكه طيب او قبرا سهام الكفر مثلا والدوال الإسلام ii ndo hijra ilo bakia ko wale ambao kwamba itakuwa khas wala loko imiji eh sio ile ama sasa sisi gura kwa na makkah la la yushra wa watu allah amwambia fasabbih bihamdi rabbik baada naema hiyo msabbih mola بحمد ربك واستغفره كثر الشكر والتسبيح وكمتكسا مولاه وكمحمدي يعني وكمشكور وكمصيف سبحانه وتعالى واستغفره وكثر الشفار يعني توبه فازدت تستغفر الله وتتوب اليه انه كان توابا حكي الله سبحانه وتعالى من م wingه وكقبل توبه نكتبيه طيب هي ايه تم الله عز وجل نعمته اي آية الله لتيميزه alitaja kwenye aya kwamba neema yake ilitimia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa nasara rasulahu nakam nusuru mtume wake mpaka kaftahi makkah lianna ar-rasul kasbab mtume alayhi salatu wassalam ya'ishu liajli tablighi akuja kutafuta dunia wala kushura ile lengo ni yeye kufikisha risala aliopewa na Allah aifikishe kwa uhusika futihat makkah na makkah ilipofunguliwa na watu wakaingia makundi kwa makundi kwa dini fakad intahat kazi yake si amekuja kuchukua watu kuingiza kuingiza kuingiza kwenye dini watu wameingia afwaja selbaki eh ini syaraku sasa kazi yake muhima lakini umekwisha na mtume sallallahu alaihi wasallam haishi duniani kwa sababu ya maisha kwamba atakakuisha yuaishi kwa lengo lengo limeisha iko haja tena ya kuishi haiko haja ndo maana kachukuliwa baada ya kufikisha wadhifa baada kutoa hiyo wadhifa akaja akamaliza wafu wake wa Jawa sasa Allah subhanahu wa ta'ala kampa inzar tangazo kwamba jitayarishe karibuni mimi nitakuchukua roho yako wa anya tayyala liqa'illah na jiandae kwenda kukutana na Allah sasa ikiwa wewe jiandae kwenda kukutana na Allah Allah mhusianin kwa sababu yeye ndo anayejua kwa sababu kukutana naye sio Allah mjuzi zaidi amemwambia mambo mawili subh astaghfir shikamana na haya mambo mawili mpaka ukutane na <تصفيق> هنا عبرة عبره عظيمه كثريش التسبيح كثريش الاستغفار لو كنت بعد هي سوره صلاه على الزوالي زوته امتىك كفا حقكوسه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر انا كلاتي صالح في ركوعي وسجودي سمع علماء التفسير وسمع وهذه عبره عظيمه بلا شك ها هي عبره كبوة. فإذا كان ساسا اسikiliza kanini fa idha kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ikuwa mtume alayhi salatu wasalam wa huwa alladhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhara eh bila shaka yamesamehewa madhambi yake yote amelezafanya na atakao والاستغفار حال yake ni huyo amesafishwa safi hana dosari hana madhambi hana aibu wazi Allah akumwambia sasa pakata mikono kae paka mauti yafike nikuchukua bado yوامrisha afanye ibada na yeye ni msafi kitabu tahir hana madhambi hana chochote na bado aambiwa fasabih istaghfir sasa hiyo hali yake في نهاية عمري مشو عمرك او ختميش عمرك بتسبيحنا استغفارنا توبه فكيف بحالنا نحن عند سؤال علماء اولي فكيف بحالنا نحن المذنبون المقصرون بلا شكا ايبر عظيمه ايبر عظيمه والله من اكتسحل هذا فيخطئه التوفيق basi atomaliza umri wake kwenye malahi sallallahu alaihi wasallam usipojifundisha sahii wallahi vibaya utakuta <coughs> so, watu wazima kwa umri mambo anayoyafanya yafaa yani hata baro -baro watu lesh lesh kwa nini kwa sababu ameinukia nayo hayakujizoeesha kuachana naye sasa kipisiwa tapisiwa nayo hivyo hivyo <تصفيق> هذا kama unavyoishi hadha لذلك ما مشى رحم الله ketika yale maajabu asma liloaona madina yalipokwenda madina yakumukithiri dhina asema ketika aja ibn liloaona madina yalipokwenda madina raaitu shaykhan ywendambia yuko nyuma ya kisichana kimwana cha kisjana kaina ni zile zisichana zidogo utagulua zamani zimbe imbe soti nyaroro mzee nyaka 90 wendeme kisjana atafani kisjana kumo hawezi shahwa hakuna tena yaani mtu atafikia kiwango you are na hakuna dawa za maafi pia hakuna billahi ni maana yake ni hii ni mtu khabithul qalbi wal ya ni moyo wake khabith yaani hana ala ya kuasifu ya hana lakini yuataka nasallallahu alhasis ndio allah subhanahu wa ta'ala atunasihi sisi simtume peke yake maliza umre wako kwa istighfar ilzama istighfar bitawba yuwafikuk allah allah atakufikia utamalizikia msikitini leo hii kuna wazee wangapo amalizikia msikitini alhamdulillah wako kutoka asr na hana raha raha yake nikuja kuja msikitini. Hana tawfiq min Allah. La na'awid nafsa. Na wazewa ngapi leo poteza mriwa baraza. Kweli ro utamkuta mzee atiye na chemake kutoka asri. Huisabu maghari. Mpaka kwa adhinia ngiemsikitini acha swali. Kitoka atuko baraza. Ule ni umri wa kungoja. Ni kweli ule amefanya sub zake vizuri. Na pengine ni mzee. Man alladhi جره الى هذا تسهل ذلك mwenye kukams kitini yasub alai wala daqika bila istighfar habisi mbio kisha kuswali ataweka kitu pale pengine aka hesabu magari apitayo umri wa mwalizika hivyo umri musha paka umri wake utakwisha waliaza billah ye rasta yake ni kuhesabu angalia anga ule upita ule hurudi na wengine utakuta sha اعمل كل ميسر لما خلق له. فلهو الله كنا سي kwenye haya. Maliza na wewe umre wako kama mtume wako alimwaliza kithirisha tasbih kithirisha tauba na istighfar الله Allah takuwaqin akuafikie inshallah umalizikie juu hiyo barabara lakini kutafala na mambo wengine hufa kukimbizana na ulimwengu mpaka umri ukatokomea ukaisha hasira hunaa wa khasira hunaa waadhi kwa aipo lazima tena akili ikiwa mtume ni msafi amrishwa alazimiche amalize umri wake kwa tasbih na tauba sisi ni hakku wa kwa sababu tunao madhambi mengi ambayo tuhitaji kwa Allah kusafishwa sasa hio hivi ni faida kubwa hiyo kwenye hii sura kwa nini mwanadamu hazonduki wanudhurullahi tatawala علينا na zile indhar za mauti zinjakwe kuna ishara za mauti toto sana alipoa ndhar moja aliletea sura akaambia hiyo ni ndhar utakufa sasa sisi si suratu tunja vitu vya kutuzundusha na kifo si tunado lakini ghafla ghafla kwa mfano ulama asema hivi si mtoto au ni mkubwa sasa umbi moja katika tafsiri ya ile aya wajaa قال العلماء ان نذير هنا الشيط وكتبا نذير هي ني اعلان yakowe wapewa waafa karibu yani kufa tayari si lazima leo kesho lakini unjua uko kwenye list sasa hivi yani umre wako tena mahdud hiyo ni moja katika indhar na dalili ni hiyo aya fajaakum awalam nu'ammirukum matazakkaru fihi man tzakkar do navir kwa hivyo mv ni alama allah ametupa sisi waja ni alama ya kujua kifo chako ukijona umeanza choa moja mbili eh kwenye tauru hilo umeenda kwenye tauru nyingine ya kuelekea kwa vile vile ni katika za mauti mauti ashabina ashabina kufa masahi zetu tumezika ngapi katika marafiki na zetu الى النذير النافيا يعني, بعد يعني, فيه يعني انذار بعد اولى يعني ni wewe موجك ni moja katika indhar vile vile ni katika ينزل بالشخص مرض ثقيل مثله يقتل الى Marad astoriya yake ajulikana ha marad ya kishuka huwa siako maradaina hiyo yamekufikia madhara ya mtu eh ni nadhir ni nadhir bas maliza amru ak kethirisha sir farsa zile kethirisha toba بعدتك الله عليه وسلم والله انت تتكا الله يثبته حتى يلقاه يعني دعاء مهم اصلا مانك تفانيا انحراف ذهنني من باي اتفعل البر وله لان الامور بالخواتيم اعمال بالخواتيم مشه ذي له ذي علماء يسمعوا ketika فوايد ماذا فوايد التسبيح ketika فوايد na istighfar an alabd mahma abada allah fi kulli ahwali sasa kwa nini mtume aliamrishwe kisishe tasbih waweza kusema mtume swalla ni mwingi wa ibada kala kweli lakini mbona bado hujatekeleza haki ya Allah anayostahiki huwezi hakunaweza hii aliambiwa mtume mwenyewe wa baqadara Allah kaqadiri mtume mwenyewe aliambiwa hivi na ndo aktharun nas ibada hakunaweza lakini haki ya Allah huwezi kutekeleza kwa hivyo madaamu mwenye adam ana lazimikiana na dhaifu idhan istighfar kwake lazima iwe nini daima maana ki فهذا الاستغفار استغفار انكسار وتعظيم لله تعظيم لله وكل نقص في الكونين مانك يا مونا ادم اكيد احتاج استغفار اكيد يعبدوا احتاج استغفار حتى عباده لوذا كيتكلز كما يريد الله توذا غوم لله غوم يا دو منا استغفار ازاي كنت عليه الصلاه في كاو كيمويا يسايبو اكثر من 100 استغفار لذلك كانت فائدة أن الإنسان جبل على الغفلة والنسيان. الإنسان مواميله yake ni kughaflika. Ughaflika na toa, ughaflika akaasi kapitikiwa, ughaflika na sahau, na sahau sahau za kusahau ibada. Wa hadha qad yu'aththiru fi kamali ibadatihi. Kilo kiwana ghafla huathiri ibada yako. Tukiswale. kam wakati sisi tukiswali tushikapo na ghafla tukapotea tukabembea pengine tukazunduka mwisho wa swala kam كثير فمؤمن دعو مأمبيه yake na ghafla sasa lilo bakiya ni nini ndio baada ya tukutoa salamu mnafanya nini astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma antas wanda istighfar baada ya استغفار الى الله سبحانه ما انا كان عمرك بسجفار لذلك كن صحيح مسلم منتوم صلى الله عليه وسلم mwenye ajielezea nafsi yake yasema inne la yaghanu qalbi inne la yaghanu qalbi wa inni la astaghfirullah fi al-yawm لكن هيسما انه لا يغوان قلبي يعني موو وangu fikona ghafla saingine ghafilika kasahao wadih yee ndo maana yaghani yani ghafla ushikwa na ghafla ushikwa na nisyan nikawata istighfar au dhikrullah kidogo sasa nikizunduka tu kwenye ile ghafla ndio anasema astaghfirullah kwa sababu kulipita kipindi nile ghafilika kama istighfar yake mtume ni istighfar ya kwamba kuna kipindi kilimpitikia hakumtaji Allah ndio la Allah haya sisi tunenen zipinde ambazo kwamba hatumtaji Allah ni zingi kiasi kwamba tuweza hata kukumbuka yeye akumbuka fulani ina maana ni kidogo ghafla zake sio ina maana ni kidogo gafla zake mpaka akaweza kukumbuka wakati fulani nilishikwa na gafla ina maana harafiki sana kwa maana haya sisi nafikiri katika umre wetu mtupu ni gafla tupu basi hata ile baada ya sala sule tasfirfa ndio baada ya astaghfirullah astaghfar nga huwezi ile ya kila mara nga ile iliofungwa kwenye atakana nafsi yako ijiambia amani kwa nini mtume swalla salam aliamrisha amalize umra yake istighfar alafu jiambia na mimi nani yani mimi nina ibada kiasi gani biheso niji makini kwamba mimi silet istighfar ile shaka potapata una dhaifu sisi kwa nafsi zetu na ukila ukijilumu nafsi yako kila ukijitengeneza idhalika kulmara wewe jizoishe istaghfar Allahu tabaraka limada lanna anta albashar yan wewe daima ni mkwaso ni mpungufu kwa hivyo ile allah apenda kukoona wewe apenda allah muone mja wake yuwakiri ni mpungufu hii ndo allah anataka aone kwamba hu mja wangu ajua hakuna mwenye kukamilisha spoko subhana maana nini saa zote istighfar saa zote kwa hivyo hii nukta muhimu na hii nasiha hii au wasia huu hakupewa mtu peke yake na kila ambaye kwamba ni mfuasi wa ni muhammed sallallahu alaihi ni amshukuru Allah kwa neema zake na afanye bidii athubutu kwenye ibada hizi mbili amalize umra wake vizuri kwa sababu ukimaliza umra wake kwa toba na istighfar mauti ghafla mfikia utakuwa kwenye toba alhamdulillah hakuna kusema mimi ah taleta baadaye la kama huna umetembea au umekaa mahali uzukur Allah astaghfirullah izalika wal kuja yule bwana mmoja innahu la yashaqq alayya an nawafil mimi bana ibada za sunna za nilemea siweze somo za sunna siweze sala za sunna mimi bana hiyo faradhi tu yani naona nashindwa kila nikijaribu ibada za nashindwa nilekeze amal kwamba kasoro hii amal au itaniokoa na hii taqsir manunan kasab yai walata faradhi tu sunna shindo almamian almamia wasiyam zuri tu sasala akamwia la yazalu lisanuka ratban bizikrillah shindo kusali sunna shindo kufunga sunna shindo mamba sunna wote ibadata kamfundisha ibada sahali kwenye ulimi rahis yakuna kuangata gunia ba la yazalu lisanaka Ulimi wako saa zote una unyevu nyevu kwa kumtaja Allah. Nini saa zote? Subhanallah. Astaghfirullah. Hamna, yani una maji ulimi, usem mkavu. Ulimi kwa mkavu ina maana unyamaza usemi, sio? Kwa hivyo saa zote fanya Ukileta adhkara saa zote itajaza lile pengo la ibada za suna. ambazo kwamba huwezi kufanya. Wa hana min fiqad da'wa. Nini fiqad fiq? Ya kuwalengania watu akamfundisha amaliko. Kwa hivyo bila shaka inaonyesha ahamia zikrillah. والتحميد الله سبحانه وتعالى طيب هذا مش مشوار هي فوائد هذه السوره ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله تفضل